الفجر. ومسكنه في داو و ما كان الشمس حسنا, حسنًا لگو من ایئی قبیت فقا ولكن افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل يجمع الله شمله ويجزي فأعنة والزرع والخريج city, city. وشه في جب و وا في لل حبيبه High <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs> ومحمد البهاي وعجميع اهلة البهاي والحاجة محمد وعلى جميع وعلى جميع عائلة عائلة ابو حنكس ورد ابو حنكس وجميع اهلة حنكس واخوية هاني واخوية رضا وكفرة بساير وربنا استرع علينا وعليكم باركة وعليك سيدنا النبي اولاد ابو عايب حنكس ومباشر الشهرة حنكس اه او احنا اله <تصفي> ابو عامر هيقوله العوامره ورا لكن احنا كسر الظهر سال النبى ازواج النبى جوريه النبيل وماتنا سلوى سوى سلوى سلوى حضره مولانا سيدنا الحسن عبد الله بن حسين علي ست النساء والأمان صاحب الفرح ست السيدة زينة ومن نحن على عتابيهم من الله الصلاحيين أينما حل وحلوا طروحهم في علم الله والخط حيالي المتسبس في جميل هذا عبد الحق ياسلام عبد السعد اللي ربنا عليه الحلال وقال عبد الجليل يا رب عوده كل سنه وسته يهير كفره وزايد والفتح المرحوم عبد الحق عبد الجليل اللي ربنا رحمه حمده وسعد ويبارك في اولاده كفره وزايد عم الحق ابراهيم وممتلئ عبد الله فتن وسع عم شخص ما تبغاهيم وممتلئ الله ابدا من الجيش ومفتح لو بيتم بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ بهيئ عم الحج محمد ابو السيد واخوه السيد يا رب يا ابو الفرحه وعم الحج عادل البهي اللي ربنا يحب رحمته من الساعه وقويده شاء الله يوم تسعه ثمانيه بكفره ابو زيد عند الحق محمد البهد ويد داهو عامر نبي شاء الله protein تمانية عند الحق محمد أبو عامري ومن لماذا هو والنبي محمد محمد على يوم النابي عزبه جحا حجازي صلاه طيب عم الحق سلامه ابو عبد الكريم وعيلته اخو مروانه بن سلامه اي اي محمد حج سلامه حد الشرخه واخو ريم ابو عبد العليم اللي سبحانه <تصفيق> <على> من <جمع> النبي ومبتيعوا <تصفيق> وعامل محمد <تصفيق> <اللي بيمسو تصفيق> اللي مع <تصفيق> عزبه الزهريازي عم الحاج علي ابو اياد اللي بيمشي على معلم ناجي وحماده وصبحي ووليد عزبت تروح عم الحاج شاور ابو بيمس علي اللي بيمشي على مرسي الحج السادق عقل, عقل. والحج إمرهيم أبو عقل وعم الحج أحمد أبو شاور والحج سويلة, سويلة مبشاور الحج سويلة إن شاء الله ستة تسعة بعزبت أبو حجازي عند الحج شاور أبو عقل ودعوه عامل أجناء حباب النبي الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس الس يا خوي الحاج احمد اهيه اللي بيمشي ويصب عليهم عم الحاج صالح المرشي عبد ورجالها ابو شويله حق سيد ابو شويله وميته ابو شويله يا خوي الحاج احمد ابو سالم الحاج عبد العزيز اييه ومن فتحها لبيت ابو شويله عم الحج سيدة بسمينه، عم الحج أشام شكمان وحضره الزبط بدر، والقوات المسلحة والأسيسي وابن أمهم بلدنا مان مش الحج محمد عبد الفار اللي بيمس <تصفيق> على سيد الحج المحروس <تصفيق> <تصفيق> الفار والحج رمضان الفار واجون حق عبد الفار عزبت الوحجازي الحج رضا اللي بيمس <تصفيق> على أولاده <تصفيق> <تصفيق> وخل حق سيد وخل حق محمد ريش الحج ساعد ابو عبد الجليل و الحي احد حاضرته من الله عليه و و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و وليه أُصَبِ ومين توكلنا على الله وما التوكل على الله كفاه micro", وحدلا ر من مُنَا Leon لا الحِل Mu Shahwa al- helemaal رحة ورحمة للأجل يا ألبي يا أمان لو في المقرى معادة قاعدين على الأرض مجودة اعطينا على الارض بغضبتي لك يجرؤ في العقم سلامه ابو عبد الكريم واخوى مراه ابو السلامة اللي اخوى شوق ابو السلامة وكل اولاد ابو السلامة واللي بحيه اخويا المعلمة بسلامة ابو ساحن ابو عبد الجبيل ابو عامر صباح الرجل. سيدي بطني دلوق بالحياه امال دي الحب مدني على اثبات <تصفيق> عمل الحاج سيد صيام واولاده اخو الاستاذ احمد محمد اللي ربنا يشفيه كل مريض اللي بمسنا سبحه مع الجامعه اللي فيها ربع رب عوده بالصحه والتهذيب ابو محمد السيد امان بديل وعامل الحب <تصفيق> أمان بدين الحب مدام من, من الحب على إشبه وإللي تنس في الجمال شاهد جمال الجن بعيد الزرعين يا ايجلي جاي امن وانا لما ما على, على الارض يعت لكن روح مع البارخ السما ولله اللي عاديه ما شيخ حسام هيندم ويقول يا ريت يا بنت قواة العمارة وتركب الامارة ماشي الأمارة رفعت العالم يا اخو إسلام وعن كريمة نديم قلت لها لجدك يا طهره وخادم اهل البيت قالت هتكرم يا ولدنا ما جبت هنا في الحمه كي اذا حصل لك كلام النبي انه اولى اهل البيت بدد عزي يا رب بعد يا, يا كيف بختني يا علل تهجر القصر الحي ختام موجود دي سليم من اللي في المقامات اتعجب علت بالشيله تاعيني سسفي إن يطرع عينه بمظراي المزيد يصبح تدب معنا بكل مغير <تصفيق> يا ويسايدا <عبدالي> حياة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مولا و اساں ادم تیرا پہل گئے انسان ہی گره رہ لیکن لے لیل الفروح اولفیں امید قناة على دفع عيني عي عي عي عي على عيني من ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا محمد ربنا ربنا أخوان حق رمضان خاطر, خاطر. أعزبت الصعيد عبيب والحق طه درمال زناتي وعم الحق زناتي واولاده أعزبت الصعيد عم الحج سلس ورس حج عبدالعزيز ابو عيد البتية والدبتية اللي بيمس من صباحه على جمع يا نبي يا رب عودا من لسنة وسطير لا ازلت بخلاء سلس عم الحج سلس ورس يا اللي جيت هذا بشاري بسم الله بشاري ان شاء الله سته تسعه عايزك تجوزي زي جو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 اصبر شي وي لو كان شي اصبر شي على الحسين يا لنبنئ القوم ع I got some of the sweetest. I got some of the sharpest. So I'm just looking at him. So Allah is six seven eight. I got a man named Sharif. He's got a يا رب يروح ليك بالسلامة يروح ليك بالسلامة سعنا الدعوات وارفنا عم الحق شاو ما خليك يا رب بزي الهواء ليه ما أكشيرتك وانا هعبي ليه ما يردان لي فكاسي الهواء منك شربتك ونهى عبيبي منك شربتك فكاسي الهواء منك شربتك ونهى عبيبي منك شربتك أصبح شويا كم شويا حبي أصبح شويا على الأسيان لمن أُلُم أَسْأَلُكَ إِنَّهُمْ كاين الْعَذَابِ الهدى يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُمْ وَمَنْ لَا يَعْلَمُهُمْ وَمَنْ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 يا محمد ابو السيد يا خاطر ابو السيد يا خاطر محمد الدعان رجوعه رجوعه قد تامر لله ولالعراقي الحجازيه والحاج وليد ابو موسى يا رب ويعينك ओ गीत लहू दे इन्हें सो रही है ओ गीत लहू We're famous today. Take us to the sunset. Oh, oh, oh, oh, oh, يا الله يا مليك الشدا الشيخ احمد باعذر يرحمه كل اللي على الغبان ربنا يرحمهم اخو الحبيب الحاج الاستاذ يا رب عاده لك القضاء والحاج يرحمه ساعد ربنا يرحمه رحمه رحمه رحمه رحمه تحولني من مادي او خوفي لا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 الحظيات تجيني وكنتك وست زرتني والصمام تعال الشجيي والدمج والسيطر على السماء من هو قلم اما الحكايه فهو مستزحزح في البيت اهو سلسله واي سلسله افرازي اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله اهو سلسله بشر خوشا یی و یی و یی بشر My soul doesn't eat, And I take my impose with the air you smoke death, the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 Abdul Ya, سمعت صوت الحق من لي لي لي لي لي Ooh, ooh, ooh, لو في والله ده وله ده وله ده وله ده وله ده وله ده وله صبر يا صبرا يا حجازي أخويا سابح محمد عمي حاج محمد صق وفيه مداش؟ ولا بود طيب أخويا مروانة بسلامة حي الحاج محمد أبو عامل حي الحاج محمد البهاي قالوا مين جرقين بحج البلاغية مدى بحوالك الابارة حول ان تفاديها عن دي لعن شداش النار في لفض رقب مية وزارت تعليق البيت في جويتها باب الحنان والادب باب الكمال هي بقالي كم وانا مترجه زينه بتم الجواب ليا اخوها رئيس المسلكه لكن في الشوره ام العواجز صحبه الفاره على بابك يغير الزينه اي يا حبيبي بنت السيده زينة, زينه على بابك يا ابن المواغي اجي بسب ملها والسوده مني فيني You <laughs> lay, <laughs> <laughs> <laughs> يا ايي ما تجد ايي يا وسع جرحك يا ام مدينه يا وسع جرحك يا قريما السيد الجليل ايي السيد الجليل يا وسع جرحك يا ام ويلي ما عاد الدوا واللي ما عاد ابو البلد لفين سيبي يابل علي ما أدور على دوالي بلعبة ملائي يلي انت وتهل هوى على جرحة حبلي جوه البكل تلعي التواب الهوى تدر على دوالي فيبال الوعد في وادي الوعد في وادي ايه اكمل يا خالد روح وحسي بالكون Nazamu neshi, me nazamu neshi. Biya biya biya biya la la la, ma mazi na welseo. Biya biya biya ye, biya biya biya la la la, biya biya قال قل لها القلو قال قل لولا دك وثيث من لكن تشف انا ويبدن ما بين عيدي قال سريع على سرعه بيع على كشف ساع لي ايه تكشف كل عمل كريمه يا سيد الحسين يدرس له يربي اول حو مدرس له يربي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 سيكس يا سيدة الزين على بابك ياه على بابك ياه أجل في سجم الوعى أجل في سجم الوعى والسجم الابت في لما نكوى بالجوى سيكس يا سيدة الزين سيكس يا سيدة زي يا صحبي دي الفارح يا صحبي دي الفارح لما انكوا العيا هذا ربنا في السيد الحسين الفجر فندوس من يا بيدي يا يا يا سيد يا سيد بدي يا بدي يا بي يا ملك يا ملكاري الهجو والهير كوجي الهير كوجي بجاجو تلم لي بي انت تحمل علي ومن جرحت علقي سي السيد عزيز والكريمه العظيمه المشيره صاحب الفرح سي السيد عزيز عزيزه عادي مهله كل سنه بكره سنه واللي ما البرام اللوز الحسين. الحسين يا سيد الشغل <Sit his name's like> yeah, you see <What> I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 وسيم علي ترى عوديني اقول يا حبيب الحج رمضان ابو خالد من اهل الحج ادي حازي الحج صل على النبي يا ستي عيني يا يوم دلعنا يا شيخ السامة عيني بحيو عبد الله عم عزيز بحيو كل الناس اللي بيبه شرفونا الحاكم حمد الله، بحيو كل الناس الحلوة والنبي يا شيخ السامة عشان خاطر النبي بقلع الناس الحلوة دي والبيتاي المعلم احنا ده بزيز والفتحة عم الشيخ احمد رحيمه ابو عبد الله الشيخ احمد ابو عبد الله وعم الحاج عاطف وعم الحج ايمن عاطف وقاسم عاطف وهذه المنير عم ابو العز مصر الجاي والمعلم رضا الشافعي الحاج سيد الشافعي اللي بيمثل عليهم الحج محمد ابو عابر وعم الحج رضا ابو عامر واخوه التامر ابو عامر اللي ربنا الخبره خطر واسعه واخوه السيد ابو محروس رضا واخوه المعلم رضا ابو محروس وبيت البهاي عم الحاج الحمد البهاي عم الحاج عادل البهاي اللي ربنا يرحمه رحمة الوسعة وخاله الساد أحمد البهاي أبو سادز وعادل وعيسل وخاله أبو سلم الجزار وخاله الساد عامل البهاي شدس وحبيبه وسمى قصيد ابو عادل عايز حق ناشف عايز حق ناشف اه الشيخ احمد شاوي وتو عامل لمحبوب النبي انه امام بلاي نور انا خلفان الحاج محمد الحاج صلاح حسان قال يا يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب الأن عندك من دواء هل يا طبيب الأن عندك من دواء مشيس قم سكنا سكنات في الجواء أنت الطبيب وأنت تعلم حابية اللي بينسس تعلم حابية على عمد الحق يشاول أبو عائل تعلم مابيان الحق يسويه لما بشاول أنا العليل بالن الشيخ أخي أنا بشاول أنا العليل ونحجل في الصراحة ولا بني اشتيه عويش في كل مريض وحبتك في رسول الله عندك من دوا وعندك حق رضا وحبتك في صراحة ونفتحة لرب نعيش في كل مريض يا رب أدريك في صراحة وعندك من يشقي سقم سدناك سدناك في الجواب هل يا طبيب الأكثر عندك من دواك يشقي سقم سدناك سدناك في الجواب أنت الطبيب وأكثر تعلم ما بينك اتحت بي بيات تعال بابلنا اذن عليل دبا اصيبت من الهواء اذن عليل دبا اصيبت من الهواء قدنا في سرنا قدنا في سرنا مشكل مشكل الحديث الحديث وانا البلدنا حد ربع اساس حد حد كل وتقطعت زوار كل تجار المواشي حتى مدامعي حتى عبد الله زوار واولاده حتى مدامعي وتقطعت زوار حتى يا قديه يا قديه قديه قديه يا قديه I see another soldier. Another soldier, طبيب tell you. Another soldier, I tell you. Another soldier, I tell you. Another soldier, I tell you. Another انا مسواشك بدماغ أنا خلقني, خلقني وعالي على كل حال يا طبيب على كل حال يا طبيب بينهم يا دنيا كلك ألم كلك أسى وحزان يا دنيا كلك ألم كلك أسى وحزان في جيل همو والتعب في جيل عزب ألوان في جيل شب عزه زمي ويهوان في جيل تنخل خلق في جل كنف الجمال في جل كنف الجمال يا علم يا بن سلم يا علم يا بن سلم يا علم الشرقية يا ما يا بن سلم جعب السيد وديه عني يا ابس ليه في العواشة عني يا ابس المعلم شادي من مهل الله والمعلم كارم رفحة جدا لله كنه ببسم ويصفح ويكربا بالله العزب تبو حجازي عني يا يا عمي يا يا ضياب سبيحة يا دليم النيتين يا بش مريتين شيخ طاغا يا غنين شيخ سعيد يا غنين يا عمدي في الغنونين يا مشيخ سعيد سيد سعيد يا بعض سيدي سعيد يا أباح سيدي سامع يا حريري يا سيدي سعيد عالي يا عالي من العوايش يا سين سدا عالي أبو محمود يا سيد عابد أبو العمير منه يا سيد يا يا يا ويا حمد. وعلي ويا حب ليعيشاوي يا حب أبنى سلم يا حب أبنى وفا يا حب أبنى وفا يا حب يبا يبا يبا يا شيخ يا الجمال يا ضياب للكلاده عم الشيخ احمد ابو شادي يا شيخ يا ابو يا بابا يا بابا يا يا ضياب الجمال يا شيخ يا سيدي يا دلالم يا بحال سيّد عمي يا بدران يا دعاء الصالح يا رب يسالح عمي يا بدران يا دليل الليل عمي يا سيدي عبد الحليب أخو الحد أحمد السعيد عبي يا جوهلي يدي عبد الله وحب وعبد الله يا حب خلوة وعيالها سيدي سعيد وحب يدي عزيزنا يا حبيب سيدي سعيد وحب يا دسولة يا حب يا حب يا حب يا حب Ya nabi